فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق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 وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِم رُّسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ الله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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَتَلُوا قَالُوا قَتَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّونِ سَأَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ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 عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن منكم فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يَكُوا صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضُ فَمَنْ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 In the OFFICE of Allah, the 불� range people the people respective in the teachings of God like the melts of them كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع اطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب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 فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إِلَّا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم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 فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هو الحي لا اله الا هو فادوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 فاصبر إن وعد الله حق فإنما نري أنك بعض الذين عدّهم أو נתوفّي أنك فإلينا يرجعون.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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ منهم وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ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 فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يق ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا صَنَعَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ